تحسَبَنَ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْتِيَانَ مُقَنِّعِي رَأُوسِهِمْ لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هوا وأذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أليو قريب نجب نجب دعوتك ونتبع الرسل أ ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقار فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لل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 سبت إن الله سريع الحساب هذا بلا غل الناس هذا بلا غل الناس به وليعلموا وليعلموا ما هو إله واحد، وليتذكر أهل